De pond <tied> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب الله وقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة حلقتنا في هذه المرة ستكون في البيت النبوي الشريف ونحن نستشرف ونطالع ونقف عند الهدي النبوي في جميع حلقات مصابيح السنة هذه المرة سنتحدث عن علاقته عليه الصلاة والسلام بزوجاته وكيف كان يتعامل معهن وما أحران على الأقل نحن الرجال المسلمون أن نطالع سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه في تعامله مع زوجاته لكي نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام ومن ثم تكون بيوتاتنا بحوله تعالى وقوته كما كان بيته عليه الصلاة والسلام بيتا تعمره الطاعة ويعمره الخير ويعمره التفاهم والإحساس الحسن رحبوا معي أيها الأحبة في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر الحلمي. الحمد لله وسهلنا. هذه المرة سندلف معا إلى بيت المصطفى عليه الصلاة السلام والسلام السلام السلام السلام. الذي نسأل الله عليه القدير أن نرده حوضه. آمين. إذا ما اتبعنا هديه عليه الصلاة والسلام في في آمين. في حياتنا نريد أن نتبع في هذه الحلقة ونعرف شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام في بيته وتحديدا في تعامله مع زوجاته. الحمد لله والصلاه والسلام بارك على عبده ورسوله نبينا وامنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل اما بعد فمن المتكرر عند بني الانسان عموما ان الاسره او البيت الزوجي المكون في اصله من زوج وزوجه هو الدعامه الاولى لاسره واي تواصل ايجابي سينعكس اثره على الاولاد والعكس كذلك اي مشاكل او اي خلل في هذا التواصل بين الزوجين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سكنا لبعضهما فإن أي أثر أي خلل أي نقص أي اختلاف اختلاف غير يعني غير سائغ فإنه سيلقي بظلاله السيئة على سيرة البيت نبينا عليه الصلاة والسلام نعم. في هديه في تعامله مع زوجاته كان غاية في التوفيق والسداد وكان بالمحل الذي يقرأ فيه الإنسان أو معه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة ولا ريب أن الوقت يضيق جدا عن الاستيعاب ولو السريع لكن نشير إشارات لعل في بعض الإشارات ما يغني عن طول العبارات نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع زوجاته وهو يستحضر تماما طبيعتها البشرية فهو كان يقول للناس معلما لا معيرا إن المرأة خلقت من ضلع وَإِنَّ اعوج ما في ضلع اعلى فان ذهبت تستمتع بها استمتعت بها على اعوج وان تركتها لم استمتعت بها على اعوج وان أَقَمْتَهَا اقمتها كسرتها وإن أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا يعني اذا اردت ان تتعامل معها على غير ما فطرها الله عز وجل عليه فقد كسرت الامر ومن, ومن كسر الامر فلا يظن ان الامر سيكون معه على استقامه عن جانب النقص القدري والشرعي الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليها في جانب الصلاه وفي جانب في جانب الصلاة العباده والصلاه والصلاه في جانب العباده يقال هذا لا لتعير المراه و وبكل ثقه من اطلاعي على ما تيسر من سنه النبي عليه الصلاه والسلام نعم. لم اقف يوما من الدهر ابدا ولم اقف ولا على حديث واحد من اصحابه فضلا عنه هو عليه الصلاه والسلام ان عير المراه بهذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها أبداً لأن العاقل فضلاً عن المؤمن لا يمكن أن يذم احدا على شيء قدر لا خيرة له ولا حيلة له فيه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبث هذه المعاني لتكون منطلقاً للتعامل الصحيح مع المرأة وكان عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذا فهو كان يتعامل مع زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه على أنهن بشر من البشر وعلى أن الأنثى خلقت بهذه الطبيعة وليس الذكر وليس الذكر كالأنثى خلقت بهذه الطبيعة، خلقت بهذا الكائن العاطفي خلقت غيورة فيما يتعلق إذا وجد من يزاحمها على زوجها في الحياة الزوجية خلقت بطبيعتها تحب التفاصيل تحب الحديث تحب الاسترسال فيه بعكس الرجل الذي يحب ايش الكلمات الخطوط العريضة المقتضبة جدا لا يحب الدخول في التفاصيل نشأت في الحليه منذ صغرها فهي تحب التزين تحب كغيرها من بنات جنسها التزيين وهذا من ضريبته التوسع في بعض النفقات المالية كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل دعنا نأخذ بعض المواقف التي تكشف لنا فعلا هذا التخلق أو أو هذا التطبيق العملي لهذه النبوية في هذا التطبيق العملي في تعامله عليه الصلاة والسلام مع طبيعة المراحل جميل جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الصحيحين وهو مشهور بحديث أم زرع أي نعم فجلس عندها عليه الصلاة والسلام و أرادت أن تحدثه خبر إحدى, عشر امرأة، إحدى عشرة امرأة في الجاهلية لاحظة الآن طبيعة الموضوع ما هو تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا من أخبار أزواجهن شيئا يعني هذه شلة مجموعة جلسات الواحدة تتحدث عن زوجها إحدى عشر امرأة يا أبا أسانا كل امرأة تتحدث عنها بقرابة نصف إلى دقيقة كاملة إذن عندنا الآن عشر دقائق من حياته عليه الصلاة والسلام يستمع بكل أدب ولم يقاطعها حتى انتهت عشر دقائق في حياته محمد عليه الصلاة والسلام تعادل الحياة عشرات السنين من حياة كثير من الناس ومع هذا لم يجد غضاضه عليه الصلاة والسلام أن يستمع لهذا الخبر مع أنه في الواقع لو تأملته لا يقدم كثيرا ولا يؤخر ماذا يعنيني خبر إحدى عشرة امرأة هلكنا في الجاهلية وتعاهدنا وتعاهد عقدنا على هذا ال الحديث لكن كان عيسو السلام غاية في الانصات والاستماع ولم يغفل أن يوصل رسالة إيجابية عاطفية لزوجته فإنها لم تلما تح تحدثت عن آخر امرأة وهي زوجته أبي زرع التي تزوجها زوجها ثم رغب أن يطلق أن يتزوج بامرأة عليها وكانت المزرع قليلة ذات اليد، لكنه كان يحبها وكانت تحبه وكان بينهما تواصل إيجابي، فتزوج بعدها امرأة يعني أكلت كما قال كما وصفتها عائشة رضي الله عنها أكلت و ورمت خطية أو كما وصفتها بوصفها تشير إلى الغنى والثراء الذي عاشه أبو زرع بعد بعدما تزوج بالمرأة الجديدة. ثم في الأخير يقول أبو زرع رضي الله عنه. يقول أبو زرع هذا الزوج قال لو جمعت جميع آنيتي جميع ما, ما قدمته المرأة الثانية ما بلغ آنية أم زرع كانه يقول كنت أحب أم زرع حبا عظيما صحيح أني طلقتها لكن بقي في القلب شعبة منها وبقيت مم. محبتها قائمة هنا يتدخل عليه الصلاة والسلام ويقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع بعد هذا الحديث الطويل انظر رسالة صغيرة وهي إشعار بالمحبة <تصفيق> عندنا إنصات احيانا بعض النساء تكون مهمومه عندها مشكلة عندها حديث تحب أن تفضفض كما يقال <تصفيق> فيأبى بعض الرجال ذلك ما عنده استعداد أنا مشغول ما نفاضي ما تشوفين كذا يعني يبدأ يطرح عذاب فنقول قطعا لن تكون اشغالك كأشغال النبي عليه الصلاة والسلام الذي وهب زوجته عشر دقائق من الملاحظ على صعيد المشاكل الإجتماعية التي يعني تنضح و تتصح بها الاتصالات على مراكز الاستشارات الأسرية أن جزء كبير من هذه المشاكل يمكن أن ينتهي لو قدر أن المرأة وجدت من يستمع لها وجدت من يستمع لها هنا يعني وجدنا خلقين أو هديين عظيمين الاستماع و طال الحديث الثاني اهتبال الفرصة و في إصار رسالة إيجابية إن كان الموقف يمكن استخلاص منه رسالة إيجابية وهو الإشعار بالحب الإشعار بالحب يعني لما طلق أبو زرع زوجته الأولى وأخذ الثانية مع أن الثانية أغنى وأثراوة وإلى آخره لكن أخبرها يعني بين أنه يحب أم زرع ما زال في القلب ظل الحب حب. للأولي أيها ما الحب إلا الحبيب الأولي هنا يوصل رسالة لأم زرع لعائشة رضي الله عنها كنت لك كنت لك كأبي زرع لأم زرع جاء رواية في الصحيحين خارج الصحيحين وفيها نظر غير عني لا أطلق غير عني لا أطلق لكن الشاهد على الجملة الأولى هذا نموذج من حسن المعاشرة حسن الاستماع حسن الإنصات لحديث المرأة وإن كان في نظري أنا أو نظرك أنت أيها الزوج أيها الرجل تافها أو لا يسوي شيئا لكنه قطعا عند المرأة حينما تحدثت به كان مهما وعلى الأقل يعني تريد أن تتحدث به أحيانا تسمعك المرأة شيئا من الحديث العابر الذي لا يقيمة له عندك لكن أنت لا تنظر على أن على قيمة المحتوى هذا او جوده الحديث بقدر ما تريد ان توصل رساله انني مصغي ومستمع تقبل عليها وتتحدث معها او تستمع عليها هذا الاستماع هذا يوصل رساله ايجابيه انت مهمه عندي وحديثك جيد وشيء جميل هذا هذا نموذج هذا من نماذج الهدي النبوي الذي نفيد منها اكثر ما نفيد منه ان يعني القي بسمع واهتمامك ومع من حديثها وان جميل. طال وان كان في نظرك غير ذا دال جميل غير ذا دال نموذج اخر, آخر مثلا في لما كان عليه الصلاة والسلام ليلة عند أم سلمة فأصابتها الحيضة التي قدرها الله على بنات آدم فأرادت أم سلمة أن تنسل من الفراش خشية أن يتقدر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فيفاجئها بالسؤال المشعر بغاية الحب والأنس أنا فيستي يعني أصابتك الحيضة قالت نعم فكانه يقول لها وان نفسي ابقي أنت زوجتي من حقك أن أن, أن, أن, أن, أبيت أن, أن أبيت عندك ولو كنت في ما ولو كان العذر الشرعي معك وجود العذر الشرعي لا يكرهني فيك أو لا يكرهك فيني ولا شك أن هذه رساله إيجابية بعض بعض النساء وهذا شيء معروف قد تتغير نفسيتها حال الحير فقد يحصل منها تقصير رغم عنها فهنا ينبغي للزوج أن يراعي هذه المتغيرات. هذه المتغيرات النفسية التي قد تكون أحياناً بغير اختيارها. ويشبه ذلك حالة التغير التي تصيب المرأة الحامل. فالرجل العاقل، الرجل الفطن هو الذي يقدر هذه التغيرات ويصل أيضاً من خلالها رسائل إيجابية للزوجة. فقوله أنا في يعني في هذا الحديث م. نموذج. في قضية مراعاة أيضاً المشاعر ومراقبة التصرفات التي أيضاً لا يوقف من خلالها على مجرد أو, أو, أو تتبع الخطأ لا إنما يو يعني يستغل أو يغتنم ذلك الموقف لي رساله رسالة إيجابية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة إني لا أعلم إذا كنت علي راضية واذا كنت علي غضب كيف تعلم قال إذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم واذا كنت علي راضية قلت لا ورب محمد حال الحلف واليمين فتبسمت عائشه وقالت والله يا رسول الله ما أهجر الا اسمك فقط هذا التتبع قطعا لا يكون الا عن أو هذا الكلام لا يكون إلا عن تتبع دقيق وشعور مرهف واحساس عالي جدا بالتغير الذي يحصل عند المراه ما يعني تقول ربي محمد وربي ابراهيم لكنه عليه الصلاه والسلام شعر ان هذا ايش ها يعني مؤشر, مؤشر الى مؤشر شيء موقف اعظم موقف فيما يبدو لي عاصف مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو موقف الإفك حينما رمى المنافقون زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر وتأثر وهو يسمع القالة التي نثرها المنافقون والعياذ بالله عنه عليه الصلاة والسلام لكنه وقد اعترفت بذلك عائشة لم يصدر منه كلمة نابية مع أن الموقف ترى ما هو سهل رمي في العرض النبوي وهو معصوم عليه الصلاة والسلام بعصمة الله له ليس لذات المرأة لكن لعصمة الله لفراشه لكن هذا الحدث لم تتكشف أخباره إلا بعد وينقطع الوحي قرابة الشهر وهذا من الابتلاء العظيم له عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف حسن المعاشرة في هذا الموقف العصيب الذي يهز الجبال نحن نقرأه فتقشعر أبداننا وجلودنا من قراءته ومن تأثرون بقالة السوء التي أشاعها المنافقون فكيف بمن عاش أحداثها يا أبو سلمة صعب جدا صحيح. ماذا قالت عائشة قالت لم أسمع منه كلمة تجرح أو كلمة يعني سيء أو شيء من هذا القبيل وحاشاه مم. وهو أحسن الناس خلقا لكن ماذا قالت قالت كان يريبني أني لا أجد منه ها؟ لا أجد منه ذلك الأنس الذي أجده عادة فقط تغير بشر عليه الصلاة السلام يتأثر يحزن يعني والأمر ليس بالسهل يا أخي الكريم كما يقول بعض العلماء يقوم على المنبر وهو يرى أعيناً يتكلم على أعين المنافقين أعيناً تدور من الريبة يعني أنت تصور تستمع إلى رجل و لا تدري عن الموضوع في هذه القضية الخطيرة صعب جدا و مع ذلك مع شدة هذا العصف النفسي الرهيب لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم كلمة نبيا قارن هذا أخي الكريم بأناس تأتي رسالة جوال طائشة على جوال زوجته لا علاقتها لا هي حصان الرزان كعائشة رضي الله عنها ما تزن بريبة ابدا لكن رجل فاسق رجل مجهول رجل يريد رقما فأصاب رقما آخر فجاءت رسالة الطائشه إلى زوجته ثم يفتح محاضر التحقيق والتهم والعلاقات و من أجل رسالة طائشة لا يعطي ولا فرصة لأن تعتذر الزوجة أو على الأقل تبين تبدينا. تبين الحقيقة. انظر ما الفرق بين تهمة في والعرض النبوي الشريف وبين رسالة طائشة. تصدر كلمة من الزوجة في حال ضعف في حال فتور في حال كذا مرض. قد تكون جارحة قد تكون غير مناسبة. ثم يبدأ الزوج يكرر هذه الكلمة عليها كلما بمناسبة أو بغير مناسبة. جميل. الآن فيما ورد على المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرك مؤمن مؤمنة, مؤمنة. نعم, نعم إذا رضي منها خلق. يعني الآن نريد حقيقة أن, أن توضح للمشاهد الكريم للمشاهدة الكريمة كيف أننا يجب أن نقبل شريكنا هذا كما هو نعم يعني نحاول الإصلاح قدر استطاعه لكن لا يعني نذهب بعيدا في طموحاتنا وامالنا لأن طبيعة البشر النقص دائما نعم يعني كما يعني تفضلت ولعلي اربطه باول الحديث اذا عرفت طبيعه المراه استرحت نبينا عليه الصلاه والسلام حينما اخبرنا بطبيعه النقص عند المراه اخبرنا لنعرف ان نتعامل لا لان نتعاير مع الزوجة كما قلت ولا يمكن لاحد أتحدى أحد يأتي ياتي بحديث او بموقف للصحابه كان يعير الزوجه بهذه بهذا النقص بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك لنعرف كيف نتعامل كيف نتعامل مع هذا النقص ومع هذا الضعف هذا يفسره لك ما ذكرته آنفا من تعامل علي عليه السلام مع ضعف المراه هنا يعني حينما ياتي الزوج ويطالب زوجته ان تكون بطريقته العاقله التي خان دعني اقول منسوب العاطفه فيه عنده اقل يريدها ان تلقى لتكون مثله صدقني لو طلب هذا كان هذا نقصا في عقله لانه حينئذ ستختل الحياه الزوجيه الحياه فيها عقل وفيها عاطفه نحن نحتاج الى العاطفه الجياشه من المراه لتقوم بشؤونها ورعايه اولادها وزوجها ايضا وبيتها بهذه العاطفه يدار البيت ونحتاج الى عقل الرجل الذي جعل الله عصمه الطلاق بيده لانه اقدر على التحكم في الاصل وفي الجمله من المراه التي لو سند الأمر إلى ربما غلبت العاطفة وربما صدرت القارب بهذه الطريقة فإذا اردنا أن نكسر أو نقلل حجم العاطفة هنا ونرفع مستوى العقل لتكون المرأة ندا لنا أو على الأقل مساوية لنا ليس من طريقة الندية اللي هي النزاع لا لتكون مثلنا فقد كسرنا سنة الحياة وناموس الكون الذي عز الله عز وجل قدر أن يكون التكامل الزوجي هو بهذا بهذا النقص الذي عند المرأة تكتمل الحياة جميل. و الله عز و لما ذكر قصة امرأة عمران قال وليس الذكر وليس الذكر كالأنثى فإن عرضت أن تجعل الذكر كالأنثى اختل الميزان أزاكم الله خير دكتور عمر في ختام الحلقة نختمها بدعاء أن يوفقنا الله جميعا وجميع رجال المسلمين أن يكونوا مقتدين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله, في تعامله مع زوجاته آمان. لكي تكون البيوتات آه. المسلمة بيوتات صالحة وبيوتات موفقة إلى كل خير بإذن الله تعالى أيها الأحبة أشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على وعد بأن نلتقيكم وإياه بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>